إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجذي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصة والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء و القمر نور و قدره منازل لتعلموا و قدره منازل عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات يعلمون إن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 قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أجراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون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 وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة تبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا فانتظروا إني معكم من المنتظرين.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 والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت هاريح عاصف وجاءهم الموج. وداهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لأن من هذه لنكونا من الشاكرين. فَلَمَّا مَاءُمْ جَاهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلَط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزيّنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا أتاه أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كألم تغنى بالأمس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 فَذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقٍّ إلَّا الْضَلَالَ فَأَنَا تُصْرِفُونَ كَذَلِكَ حَقَّ كَلِمَةٌ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 قد خسف الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإنما نري أنك بعض الذين عدهم أو نتوفّينك فإلينا مرجعهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول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 إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون وَلَا ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بيَّتَأو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ أَمَنْتُمْ بِهِ الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم طيل للذين ظلموا زوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقه قُلْ إِنِّي وَرَبِّي إنه لَحَقٌّ وَمَا أنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَتَمَّ الذَّامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 يا أيها الناس قد جاءتكم موعدة من ربكم وشفاء وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فاليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من ذزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أه الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة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 ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ تَبَرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بآيات اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَعَلَّلَ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَمَهُ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ هَمَّتًا تَنقُضُوا إِلَيَّ وَلَا تَنظُرُوا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 فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا إن هذا سحر مبين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 وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةً وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِزْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَ اضْمِثْ عَلَى أَمْو أشدد على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فزعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنور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 الذين تعبدون من دون الله، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمِزت أن أكون من المؤمنين، وأن أقيم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين.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 لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحط من ربكم